117. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 118. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دار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 118. ويل لكل أفاك أثيم 119. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم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 لا كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات رب 117. لهم عذاب من رجز أليم 118. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون